فضلت الشقاطية نريد إلقاء نظرة على ما يسمى بزواج المتعة وهل هو جائز أو ممنوع زواج المتعة هو اتفاق الرجل مع المرأة على التمتع بها لمدة معينة لقاء أجر معين وهو زواج لا يقره أهل السنة لكن له مشروع عند الشيعة والأصل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه في صدر الإسلام بدلا من الخصاء الذي طلب الصحابة وهم في الغزو وبعيدون عن زوجاتهم طلبوا أن يبيحه لهم الرسول تسكينا للشهوة ثم حرمه عليهم بعد أن زالت الضرورة إليه وكانت إباحته لمدة ثلاثة أيام فقط عام فتح مكة في غزوة اوطاس ثم حرمه كما رواه مسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا واعلن عمر رضي الله عنه للناس هذا التحريم الذي كان يجهله بعضهم حتى كانوا يمارسونه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم أيضا والشيعة لم يعترفوا بالتحريم وهو عندهم عقد مخصوص إلى أجل مسمى وبمهر معلوم ويتوقف العقد على الإيجاب والقبول ويبطل عند عدم ذكر المهر والأجل وهو نكاح لا توارث فيه ونسبة الولد إلى أبيه فيها خلاف وهو لا يحتاج إلى فلاق، بل ينتهي بانتهاء الأجل وتعتد المرأة منه بحيضتين أو خمسة وأربعين يوما هذه صورة مصغرة عن زواج المتعة والله أعلم